الوجه الثاني يبدأ حالا حاشية سين ودال بالبناء وقال ابن المستوفى ويروا بالبناء الأغلب وهو رواية أب العلاء انتهت الحاشية عين ذكر هذا البيت بعد ذكره الزباء لأن طوقا أبا هذا المندوح ذكر أنه أحيا الرحبة التي تعرف برحبة مالك بن طوق وكانت قد غلب عليها الماء والقصب فعمرها في زمان الرشيد وكانت تعرف بفرضة نعم ولم يذكر انه شيد فيها بناء فاراد تشييدهم المكارم وانها لا تخرب كخراب المضر فكأنه خاطب الزباء وقال لها أنت خراب متغيرة لكن بنوا طوق وأبوهم بنوا للمعالي بناء لا يخرب أبدا وإن خربت الدنيا والبيت الذي بعده يوضحه البيت الخامس عشر فستخرب الدنيا وأبنية العلى وقبابها جدد بها لم تخرب حاشية ميم وسين ودال جدد لهم لام وميم وهأبا جدد بهم انتهت الحاشية فستخرب الدنيا وأبنية العلا وقبابها جدد بها لم تخربي البيت السادس عشر رفعت بأيام الطعان وغشيت رقراق لون للسماحة مذهبي حاشية م بالسماحة انتهت الحاشية يقول رفعت ابنية علاهم بحروبهم وغشيت من سماحتهم لون مذهب البيت السابع عشر يا طالبا مسعاتهم لينالها حاشية م لتنالها ورواية البيت في سين ودال يا طالبا مسعاتهم لست الذي ينشق عنه غبار ذاك الموكب وهي رواية الخارزنجي كما جاء في ضاء وقال في شرحه يا من يطلب مساعيهم في الكرم وما سلف لهم من الأيام المشهورة المذكورة أقصر فانك غير لاحقهم هذا كلامه ثم قال ابن المستوفى وبين الروايتين فرق لطيف المعنى الاول منهما ابلغ من الثاني لانه في الاول ابعد عنه ابعد عنه غبار موكبهم وفي الثانيه جعله لا يدخل في غباره فينشق عن وقد يكون على ذلك قريبا من الغبار ثم أكد المعنى بما بعده انتهت الحاشية يا طالبا مسعاتهم لينالها هيهات منك غبار ذاك الموكب أصل السعي المشي في الحاجة ثم اختصت هذه الكلمة فجعل فجعلت المسعات المكرمة التي يسعى لها وأصل الكلمة أن تقع على الصغير والكبير فيقال لذهاب الرجل إلى المسجد مسعاه وإلى غيره ولكن الكلمة غلب عليها إرادة المتحي كما غلب على قولهم الساعي أن المراد به الذي يأخذ الصدقة من العرب البيت الثامن عشر أنت المعنى بالغواني تبتغي أقصى مودتها برأس أشيبي يقول من طلب مسعاتهم فقد طلب ما لا يدركه وجار ما لا يشقه باره ومنزلته منزلة رجل أشيبا معنى بالغواني يطلب أقصى مودتهن وقد حال الشيب دون ذلك حاشية قال ابن المستوفى زاد أبو تمام زيادة حسنة بقوله أقصى مودتها فجعل ذلك مستحيلا لأن أدناها يتعذر عليه فكيف أقصاها انتهت الحاشية البيت التاسع عشر وطئ الخطوبة حاشية في ظا وروى الخار زنجي قصر الخطوبة أي كفها إما بشجاعة أو بسخاء انتهت الحاشية وكف من غلوائها عمر بن طوق نجم أهل المغربي الغلواء الارتفاع والتجاوز البيت العشرون ملتف أعراق الوشيج إذا انتمى يوم الفخار خري طرب المنصب عين أصل الوشيج كل ما وشج بعضه في بعض اي اتصل واكثر ما يستعمل ذلك في اصول الرماح ثم يقال لكل ما اتصل وشيج وقوله ثري طرب المنصب يحتمل وجهين احدهما ان يريد الكثرة في العدد والاخر ان يريد ان منصبه مثر من الثرى الذي هو الندى أي قومه كرام والمنصب الأصل حاشية قال ابن المستوفى الذي أراده أبو تمام الوجه الثاني لأن عادته في الاستعارة معروفة انتهت الحاشية البيت الحادي والعشرون في معدن الشرف الذي من حليه سبكت مكارم تغلب ابنة تغلبي عين يتفخ في كلام العرب أشياء تستعمل في موضع دون موضع من ذلك أن يكثر في كلامهم تغلب ابنة وائل ولا يقولون نمير ابنة عامر ولا كلاب ابنة ربيعة ولو قيل ذلك لجاز وإنما أن أنثى لأنه أريد القبيلة فقوله تغلب ابنة تغلب كأنه أراد بتغلب الأولى القبيلة التي من ولد تغلب وأراد بتغلب الثاني الأبى وهذا كلام يحمل على المجاز إذ كان يسوه أن يقال لمن هو موجود اليوم من ابناء تغلب قد جاءت تغلب كما يقال جاءت عقيل ورحلت فزارة ونحو ذلك بن الرجل القديم البيت الثاني والعشرون قد قلت في غلس الدجال عصابة حاشية سين ومين غسق بدل غلس انتات الحاشية طلبت أبا حفص مناخ الأركبي قد قلت في غلس الدجال عصابة طلبت أبا حفص مناخ الأركبي أن ينزل عليه وتناخ الركاب بفنائه البيت الثالث والعشرون الكوكب الجشمي نصب عيونكم فاستوضحوا حاشية د فاستصبحوا وهي فيها بال وهاشين وهانون وروتها ظا انتهت الحاشية الكوكب الجشمي نصب عيونكم فاستوضحوا ايضاء ذاك الكوكب نسبه الى جشم ابن بكر ابن تغلب وجشم اسم معدول من قولك جشمت الامرى ويقال لصدر الفرس جشم ويقال للفرس انه لعظيم الجشم اذا كان نبيل المحزم قال من كل هراج حاشية الرجز في الاساس للعجاج وفي اللسان مادة هرج غير منسوب قال هرج الفرس يهرج هرجا وهو مهرج وهو مهرج وهراج اذا اشتد عدوه انتهت الحاشية من كلها الراج نبيل محزمه يدق ابزيم الحزام جشمه البيت الرابع والعشرون يعطي عطاء المحسن الخضل الندى عفوا ويعتذر اعتذار المذنبي البيت الخامس والعشرون ومرحب ومرحب وكذلك ومرحب حاشية في ضاء بالجر كأنه عطف على قوله يضاء ذاك الكوكب وبالرف على الاستئناف انتهت الحاشية ومرحب, أو ومرحب بالزائرين وبشره يغنيك عن أهل لديه ومرحب مرحب من قوله مرحب بهم إذا قال مرحبا عين وقوله عن أهل لديه ومرحبي يحتمل وجهين أحدهما أن يريد أن النازل به يغنى عن أهله وبلاده الرحبة والآخر أن يكون المعنى أن بشره الذي يظهر في وجهه تطيب به نفس الزائر فيستغني عن أن يقال له أهلا ومرحبا البيت السادس والعشرون يغدو مؤمله اذا ما حط في اكنافه حاشية سين افنائه انتهت الحاشية رحل المكل الملغب حاشية هابا وهانون المتعب انتهت الحاشية المرزوقي انتصب رحل المكل على الحال وحط في أكنافه كلام تام ومعناه نزل بفنائه يقول راجي هذا الممدوح إذا حصل بجنابه يغدو وهو مصب للمسافر الذي كلت راحلته ومحط لرحله لأنه يغنيه ويعلمه الكرم قال وظن بعض الناس أن قوله رحل المكل ينصب بحط وجعل البيت لا يتم معناه الا بالذي بعده وليس في البيت تضمين كما ظنه فيعيبه حاشيا الذي نقله التبريزي هنا في كلام المرزوقي موجود في كتابه وكذلك هو موجود في كتاب ابن المستوفى نقل عنه وأورد ابن المستوفى كلاما من كتاب المرزوقي المسمى بالانتصار هذا نصه وقال أبو علي في كتاب الانتصار هذا مما يعيبه العلماء بالشعر أن لا يتم معنى البيت الأول إلا في البيت الثاني وهذا البيت مكتف بنفسه وهذا المعنى مما تفرد به أبو تمام وقد كرره في مواضع فمنها فكم لحظة أهديتها لابن نكبة فأصبح منها ذا عقاب ونائل ومنها إذا آمل ساماه فرط في المنى مواهبه حتى يؤمل آمله إذا آمل ساماه فرط في المنى مواهبه حتى يؤمل آمله إلى نظائر له كثيرة يطول بذكرها هذا الفصل وأظن أن هذا العائب جعل رحل المكل مفعول حط وجعل الثاني وأوله سلس اللبانة تمام قوله يغضو مؤمله والصواب ما ذكرت لأن حمل الكلام على وجه ينتفي العيب عنه أولى في اختيار كل مختار ثم جعل قوله سلس اللبانة من صفة الممدوح لأن الأبيات التي بعده مقصورة عليها وناطقة بها وعقب ابن المستوفى على ذلك بقوله وهذا هو المعنى الذي ذكره المرزوقي أولا إلا أنه بسطه هنا ثم قال وما تأوله المرزوقي فبعيد جدا وقد أعمل قوم غدا وقعد إعمال كان وأخواتها فإذا كان كذلك فانتصاب سلس اللبانة سلس اللبانة لأنه خبر يغدو وإن لم يعملوها انتصب على أنه حال وإن كان هذا وجهاً لا يخرجه من التضمين على ما ذكره المرزوقي لا بأس به لكن ما ذكره غيره أوفى وإن كان فيه تضمين انتهت الحاشية عين والمكل الذي كلت راحلته والملغب الذي قد الغبها بالسير واللغوب الاعياء البيت السابع والعشرون سلس اللبانة والرجاء ببابه حاشية سين وغاء ولام والرجاء بالرفع انتهت الحاشية سلس اللبانة والرجاء ببابه كخب المنا منتد ظل المطلبين أي سهل الحاجة متيسرها أي سهل الحاجة متيسرها وكأن أصل اللبانة أن يطلب الرجل من الآخر لبنة ثم كثر ذلك حتى سميت كل حاجة لبانة وتقديره يغدو ومؤمله سلس اللبانة إذا ما خط في أكنافه البيت الثامن والعشرون الجد حاشية ميم ود المجد ورواية الأصل بهامش ميم امتهت الحاشية الجد شيمته وفيه فكاهة سجع ولا جد لمن لم يلعبه فكاهة أي مزاح وجاء في الحديث عن زيد بن ثابت أنه كان من أفكه الناس مع أهله وأزمتهم في المجلس والسجع اللين يقال مشى مشية سجعا يقول فيه مزاح ولعب يستعين به على الجد في الأمور البيت التاسع والعشرون شرس ويتبع ذاك ويتبع ذاك لينا خليقة شرس ويتبع ذاك لين خليقة لا خير في الصهباء ما لم تقطب الصهباء الخمر وقطبها مزجها أي لا تصلح الشراسة إلا باللين كما أن الخمر لا تصلح إلا بالمزج البيت الثلاثون صلب إذا عوج الزمان ولم تكن ولم يكن ليلين صلب الخطب من لم يصل صلب إذا عوج الزمان ولم يكن ليلين صلب الخطب من لم يصل به ويروى ولم يكن ليدق صدر الخطب حاشية ليدق هي رواية سين انتهت الحاشية البيت الحادي والثلاثون الود للقرب ولكن عرفه للأبعد الأوطان دون الأقرب أن يخص قرابته بالود والمحبة دون العطاء لأنهم غير محتاجين وعرفه لمن لا نسب بينه وبينه البيت الثاني والثلاثون وكذاك عتاب بن سعد أصبحوا وهم زمام زماننا المتقلبي ويروى وهم عقال حاشية وهي رواية سين وميمدال وروتها ظاء انتات الحاشية وهم عقال زماننا وعتاب بن سعد من تغلب جعله عقالا للدهر يمنعه من التصرف بالمكروه البيت الثالث والثلاثون هم حاشية ميم رهط لمن أمسى انتهت الحاشية هم رهط من أمسى بعيدا رهطه وبن أبي رجل بغير بني أبي قاف يقول يعتز بهؤلاء القوم الذليل الذي يبعد ناصره منه إذا استجار بهم وهم إخوان من لا إخوان له يواسونه ويتحملون المشاق عنه البيت الرابع والثلاثون ومنافس عمر بن طوق ماله من ضغنه حاشية دال وضاء من صنعه انتهت الحاشية غير الحصى والأخلب يقول ليس لمنافسه ضد ضغن من إدراك رغبته منه إلا الخيبة وكن عن ذلك بالحصى والأخلب وهو الحصى المخلوط بالطراب البيت الخامس والثلاثون تعب الخلائق والنوال ولم يكن بالمستريح العرض من لم يتعب يقول أخلاقه تعب ونواله لكثرة تصريفهما وفي ذلك راحة عرضه وصيانته وكذلك تفسير البيت الذي بعده البيت السادس والثلاثون بشحوبه في المجد أشرق وجهه حاشية ظا لونه انتهت الحاشية بشحوبه في المجد أشرق وجهه لا يستنير فعال من لم يشحبه البيت السابع والثلاثون بحر يطم على العفات وانتهج ريح السؤال بموجه حاشية سين وظا وهأباء لموجه انتهت الحاشية يغلول به بحر يطم على العفات وانتهج ريح السؤال بموجه يغلول به يطم أن يزيد وأصل يطم للبحر ثم استعي استعير لغيره وأكثر ما يستعمل ذلك في الشر حتى قيل للداهية طامة واستعمله هاهنا للخير على معنى المستعار عين وأصل غلولب في غلظ العنق ثم استعمل في غيره فقالوا نخل مغلولب أي غلاغ ونبت مغلولب أي كثر واتصل, بعض كثر واتصل بعضه ببعض وإن قيل إنه من غلب يغلب فغير بعيد وأصل الغلب في العنق من الغلبة كأنه إذا كانت عنقه غليظة حكم له بالقوة وأنه يغلب من صارعه حاشية من هنا خرم في نسخة باء ينتهي عند البيت الثالث من القصيدة التالية انتهت الحاشية البيت الثامن والثلاثون والشول ما حنبت تدفق رسلها وتجف ذرتها إذا لم تحلب والشول جمع ناقة شائلة وهي التي قد أتى لها بعد نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية فقل لبنها والرسل اللبن وتدفق أي جاء بكثرة وما حُلبت في موضع نصب على الظرف أي مدة حلبها يقول هو للعفات بحر وإذا هيد بالسؤال كثر فيضه ثم ضرب مثلا لكثرة عطائه وإن سئل شيئا بعد شيء فقال إن الناقة الشائلة إذا حُلبت تدفق رسلها وإن لم تحلب جفت درتها حاشية قال الصولي في شرحه والشول التي قد أذبرت ألبانها والواحدة شائل وهي أيضا التي ترى أنها لاقح ترى أنها لاقح ولم تلقح والجمع شول قال بشار تعطي الغريرة فإذا أبت, كادت ملا فإذا أبت كانت ملامتها على الحلاب تعطي الغريرة ضرها فإذا أبت كانت ملامتها على الحلاب وعقب ابن المستوفى على كلامه بقوله وهذا يوهم أنه إذا لم يسأل لا يعطي كالناقة الشائل إذا لم تحلب جف وهذا قريب إلى الهج وقوله الشول التي قد أدبرت ألبانها صحيح فأما قوله الواحدة شائل بغيرها إن فليس كذلك وقد تقدم قول الجوهري فيه قال هو جمع على غير قياس وقال فأما الشائل بلاها فهي الناقة التي تشول بذنبها للقاح ولا لبن بها أصلا والجمع شول مثل راكع وركعا وقال الآمدي أراد أن هذا الممدوح يجود ويوسع فإن سئل أعطى وأكثر وزاد وذكر أن الشول ليست هذه حالة وأن البانها تتدفق إذا حلبت وتنقطع إذا لم تحلب وإنما أخذ قوله وتجف درتها إذا لم تحلب من قول بشار والدر يقطعه جفاء الحالب أن يعطي مستميح وسئل قال ابن المستوفى وهذا التمثيل الذي ذكره أبو تمام إذا حمل على ظاهره لا يطابق الأول من كلا جانبي لأن قوله والشول ما حلبت تدفق رسلها بإزاء قوله وإن تهج ريح السؤال بموجبه يغلول بي وإن تهج ريح السؤال بموجه يغلو لبي فأما قوله بحر يطم على العفات فليس بإزاء قوله وتجف درتها إذا لم تحلب ثم قال أخيرا ولعل أعثر على جواب ما ذكرته فآتي به والمعنى هو الذي ذكره الآمدي ولم يرد أبو تمام تشبيه الممدوح في احواله بالشون انما نفى عنه ان يكون في ابتدائه بالعطاء وسؤاله مثلها وعليه المعنى في كتاب ابي زكريا انتهت الحاشية البيت التاسع والثلاثون يا عقب طوق اي عقب عشيرة انتم وربة حاشية ضاء وكم من معقب انتهت الحاشية معقب لم يعقبي يا عقب طوق أي عقب عشيرة أنتم وربة معقب لم يعقبي يقال لولد الرجل عقبه وعقب عين وقوله وربة معقب لم يعقبي أي أنك ربما رأيت الرجل وقد خلف أولادا ليسوا نجبا فكأنه يعقب إذ كان ولده, ولده كالمعدومين وإنما يحمد الولد إذا كان نائبا عن أبيه أو زائدا عليه فلذلك يقولون أحيا فلان أباه حاشية قال ابن المستوفى ألم بقول تفيرن الغنوي كريمة حر الوجه لم تدع هالكا من القوم هلكا في غد غير معقبي انتهت الحاشية قالت نادبة النعمان بن جساس أحيى جساسا فلما حان مصرعه خلى جساسا لأقوام سيحيونه البيت الأربعون قيدت من عمر بن طوق همتي بالحو للثبت الجنان القلب قيدت همتي أي وقفتها عليه حاشية قوله قيدت همتي أي وقفتها عليه لم يرد في شين انتهت الحاشية ويقال رجل حول قلب إذا وصف بالحزم وجودة الرأي كأنه يقلب الأمور ويحتال لها إذا وقع فيها والجنان القلب والجنان القلب البيت الحادي والأربعون نفق المديح ببابه فكسوته عقدا من الياقوت غير مثقبي الياقوت كلمة قد استعملتها العرب في كلمة أعجمية في الأصل وليس لها اشتقاق في كلامهم لأنهم لم يحكوا الياقت البيت الثاني والأربعون أولى المديح بأن يكون مهذبا ما كان منه في أغر مهذبي البيت الثالث والأربعون غربت خلائقه وأغرب شاعر حاشية سين ودال واصف انتات الحاشية فيه فأحسن مغرب في مغربي أي شاعر يأتي بغرائب المعاني في رجل غريب المكارم والأخلاق البيت الرابع والأربعون لما كرمت حاشية سين لما عزمت انتهت الحاشية نطقت فيك بمنطق حق فلم آثم حاشية ضاء فلم أظلم انتهت الحاشية ولم أتحوبي لما كرمت نطقت فيك بمنطق حق فلم آثم ولم أتحوبي البيت الرابع والأربعون يقول لما عزمت على مدحك نطقت غير كاذب في وصفك ولا آثم متحوب والحوب الإثم البيت الخامس والأربعون ومتى حاشية سين ولو امتدحت انتهت الحاشية ومتى امتدحت سواك كنت متى يضق عني له صدق المقالة اكذب اي متى مدحت غيرك فضاق علي وصفه بالحق استعملت الكذب في موضعه حاشية نون في وصفه انتهت الحاشية القصيدة السادسة وقال يمدح الحسن بن وهب ويذكر خلعة خلعها عليه البيت الأول الحسن بن وهب كالغيف في انسكابه حاشية سين كالمزن وانسكابه لام ونون كالغيف وانسكابه انتهت الحاشية البيت الثاني في الشرخ من حجاه حاشية سين من نداه انتهت الحاشية والشرخ من شبابه عين هذا الوزن لم يذكره الخليل فيما ذكر واذا حمله على قياس ما قال فاشبه الاشياء به ان يكون من المنسرح ويكون الضرب الثالث الذي هو ويلم سعد سعد مشطور هذا الوزن وقد يجوز ان يحمل على انه من الرجز ومن السريع ولا يوجد مثله في الشعر القديم وقد قالت مثله الشعراء في زمان بن العباس كقول القائل ابريقنا مصلي يركع في صلاته البيت الثالث والخصب من نداه حاشية سين من حجاه انتهت الحاشية والخصب من جنابه البيت الرابع ومنصب النماه ووالد سما به البيت الخامس نطنب كيف شينا فيه ولم نحابه البيت السادس وحلة كساها حاشية هأباء كساني انتهت الحاشية كالحلي حاشية سين كالخمر والتهاب لان وهأباء في النهاية انتهت الحاشية وحلة كساها كالحلي والتهاب البيت السابع فاستنبطت مديحا كالأري في لصابه الأريو العسل واللصاب جمع لصب وهو شق ضيق في الجبل البيت الثامن فراح في ثنائي ورحت في ثيابه القصيدة السابعة وقال يمدح الحسن بن سهل حاشية ميم ولام وقال يمدحه أي الحسن بن وهب وقيل هي في الحسن بن سهل سين وقال يمدح الحسن بن رجاء بن الضحاك انتهت الحاشية البيت الأول أبدت أسا أن رأتني مخلص القصبي وآل كان من عجب إلى عجبي الأول من البسيط والقافية متراكب اي اظهرت حزنا لان رأتني مخلص القصبي حاشية ما بين المعقفين وهو عبارة مخلص القصبي لم يرد في نسخ التبريز واثبتناه من ضاء فيما نقله ابن المستوفى عنه انتهت الحاشية والمخلص من قولهم اخلصا رأسه إذا صار فيه بياض وسواد والشعر مخلص وخليص والقصب جمع قصبة وهي خصلة من الشعر تجعل كهيئة القصبة الدقيقة وهي أقل فتلا من الضفيرة ومن روى القصب بضم الصاد فهو جمع قصيبة مثل صحيفة وصف يقال قصبة وقصيبة وقصابة والعجب من الإعجاب والحسن والعجب من التعجب والإنكار يقول حزنت لشيب رأسي وصار عندها منكرا بعدما كان أسودا تعجب به البيت الثاني ست وعشرون تدعوني فأتبعها إلى المشيب ولم تظلم ولم تحب يقول تدعوني إلى المشيب ست وعشرون سنة فأجيبها ولم تدعني إلى الشيب في غير وقته فتكون ظالمة لي جائرة علي فإني قاسيت من الدهر ما لو شبت معه في المهدي لم ينكر والحوب الإثم البيت الثالث يومي من الدهر مثل الدهر مشتهر عزما حاشية سين حزما وعزما انتهت الحاشية وحزما وساعي منه كالحقبي يومي من الدهر مثل الدهر مشتهر عزما وحزما وساعي منه كالحقبي ساعي منه أراد جمع ساعة كما قال القطامي وكنا كالحريق أصاب غابا فيخبو ساعة ويهب ساعة حاشية الدوان صفحة تسع وثلاثين انتهت الحاشية وحكى بعضهم أسوعنا بالمكان إذا أقمنا ساعة يقول شيبي قد تأخر عن وقته لأني قد جربت في أقل المدد ما كان يومي فيه ظهرا وساعتي فيه حقبة البيت الرابع فأصغري أن شيبا لاحبي حدثا فأصغري أن شيبا لاحبي حدثا وأكبري أنني في المهد لم أشبي فأصغري أمر أي ليصغر عندك وأكبري أي ليكبر عين وأن شيبا وأنني في المهد أن وما بعدها في موضع نصب بوقوع الفعل عليه يقول لا تعجبي أن شبت حدثا فإن ذلك صغير من الأمور واستعظم أنني لم أشب في المهد إذ كانت شدائد الزمن توجب شيب الطفل لا سيما إذا لقي كما لقيت ولا يجوز أن يحمل على قولهم أكرم بزيد لأن الناس مجمعونة على أن اللفظ في ذلك يقر على حال واحدة ولا يغير في تأنيث ولا تثنية ولا جمع ويزيده ضعفا حذف الباء منه وذلك لا يعرف في مثل قوله تعالى أسمع بهم وأبصر البيت الخامس ولا يؤرقك د يرد انتات الحاشية ايماض القتير به فإن ذاك ابتسام الرأي والأدب ولا يؤرق ايماض القتير به فإن ذاك ابتسام الرأي والأدب أي لا يمنعنك النوم لمعان القتير وهو ابتداء الشيب برأسي فإنه دليل تمام رأيي وأدبي وضرب الابتسام مثلا لشبه الشيب بكشف الثغر للتبسم البيت السادس رأت تشننه حاشية سين تشتته دال وهاميم تغيره وجاء في ضاء في نسخه ابراهيم بخطه قرات في نسخه رات تبسمه ورات تشننه والتشنن بمعناه اشبه انتهت الحاشيه فاحتاجها اجها وقال لا اجها للعبره سكبي رات تشننه فاحتاجها اجها وقال لا للعبرة سكب تشننه من قولهم تشنن الجلد إذا خلق ويقال للقربة والمزادة وكل شيء من الأديم يخلق شنن قال الراجز قالت لتعييري بذاك معلنة برذنت حاشية برذن الرجل ثقل انتهت الحاشية برذنت يا شيخ وفوق البرذن لم يبق غير جلدة مشننة أي أن جلده قد صار كأنه شن ولاعجها ما يؤثر في القلب من الحب والحزن انتهى الشريط السادس البقية على الشريط السابع